ما هي أسباب الثبات في الدين العلم بالله لا شيء على الثبات في الدين نذر العلم بالله من عرف الله حقا ما لذة السجود شعر بلذة التسبيح يستحل من الله أن يرجع بعد أن وصل جاء في الحديث عنده بدهود إن نوحا لما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال يا بني أوصيكم بإذنتين وأنهاكم عن إذنتين أوصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والعراضين السبع لو كنا كحلقة مفرغة فقصمتهم لا إله إلا الله أوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كندشي وبها يرزق الخلق وأنهاكم عن الشلف والكبر لو أتيت بأي رجل عياذا بالله شرب الشراب نال من النساء مرادها شهر في مواطن يصهر فيها يصهر فيها أهل الهجوم وقع منه هذا يقول مثلا في زمن المضى إن قدر أن هذا الرجل رزق تقوى ثالث ثم وهذا من دوافن التوبة أن يتجد لله فلو كان منصفا لأخبرك أنه لا لذة تعدل لذة السجود بالله رب العالمين الحمد لله على فضله وكرم يا صلى الله عليه الختام حصمنا الله من اللذة في الحرام صغارا وكباراً. لكن مع ذلك نحن نجزم يقيناً مع أن الله حفظنا كما من المذة الحرام لكن نجزم أنه لا شيء يعدم نظف السجود الله جل وعلا أجزم هذا حيث ارتضى ان يجعلها في الارض في التراب اجهابا لله فانه لم من الله رحمه فرعون فان يقول انا ربكم الاعلى فالله لما بعد من قال لهما قول له قولا بينا هذا وهو يقول ان ربكم الاحلى فكيف باب عفوا عليكي ايه اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي الى رؤية الله لكن هناك سبيل للقيام بين يديه فأطعدت للنور ودعبت الى مكان الوضوك توضع ثم وقفت تقرأ القرى. ثم فجدت قسما بمن احل القسم لا يوجد شيء في الدنيا من البتأ اره <تصفيق> الله يقول لنبيه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقل وتقلبك الساجبي قال ربنا اليوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشحة مبصارون تغرقهم ذلة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 وأرض الله قبل أن يلقاه وصلى قبل أن يصبع عليه